Ah ah ah يذكرني تبسمك اللقاح ويحكي لي توردك الربيع يطير إليك من شوق فؤادي ولكن ليس تتركه الضلوع تجاف النوم بعدك عن جفوني ولكن ليس, الدموع ولكن ليس تجفوها الدموع سلام خالص لك يا رسولي ففيك الحب زاني ومطيع سلام خالص لك يا رسولي كفيك الحب زاهل ومطيع سلام خالص لك يا ففيك الحب زاهن ومطيع سلام خالص لك يا رسولي ففيك الحب زاهن ومطيع كأن الشمس لما غبت عنها فليس لها على الدنيا طلوع فما لي عن تذكرك امتناعا ودون لقائك الحسن المنيع إذا لم ما تستطيع شيئا فداه وجاوزه إلى ما تستطيع وجاوزه إلى ما تستطيع سلام خالص لك يا رسولي ففيك الحب زاهر ومطيع سلام خالص لك يا رسولي ففيك الحب زاهن ومطيع سلام خالص لك يا رسولي ففيك الحب زاهن ومطيع سلام خالص لك يا رسولي ففيك الحب زاهن ومطيع